سبق أن تكلمنا على بعض القواعد التأصيلية التي لا بد الطالب أن يحصلها وأن يكون ملما بها واليوم نقف إن شاء الله مع المبادئ العشر مبادئ العشر فكل علم لا بد فيه من هذه المبادئ لا بد أن يفهم الطالب مبادئ العشر لعلم النحو مبادئ العشر لعلم الفقه مبادئ العشر لاصول الفقه مبادئ العشر لعلوم الحديث روايه ودرايه مبادئ العشر لعلوم التفسير وهكذا كل فن لا بد فيه من مبادئ عشر فلذلك السؤال ماذا ينبغي لطالب العلم في اول الطلب بعد اخلاص النيه ماذا ينبغي ان يفعل ينبغي لطالب العلم في اول الطلب بعد أن يخلص صنية لله عز وجل أن يكون عالي الهمة في وقت الطلب عالي الهمة في وقت الطلب أول شيء أن تكون همته عالية في وقت الطلب ثانيا إذا حصل أن يكون عالية عالي, عالي الهمة في وقت العمل في وقت العمل ولا يكون متكاسلا في العمل ثالثا أن يكون عالي الهم في وقت التبليغ في وقت التبليغ ولا يقول دع الناس من شاف ليؤمن ومن شاف ليكفر لا أنت تحمل مشعلة وتحمل منارة وتحمل رسالة فأنت مكلف بالتبليغ فأنت مكلف بالتبليغ إذا ضروري تحتاج إلى أن تكون عندك هم عالية وكذلك المرأة ينبغي أن إذا كان زوجها داعية ينبغي أن تصبر معه فهي مأجورة إن شاء الله تعالى كذلك ينبغي أن تكون عالي الهمة وقت التعليم وقت التعليم لان هذا يتطلب منك جهدا كبيرا إذا كن عالي الهمة إذا أراد طالب العلم أن يكون على بصيرة في طلبه فعليه أن يحدد هدفه لا بد أن تحدد هدفك ولابد أن تحفظ موضوعك وتحدده ولابد أيضا أن تحافظ على الموضوع وقد سبق ان قلنا إن من علامات الفهم المحافظة على الموضوع إن من علامات الفهم المحافظة على الموضوع وطالب العلم عليه أن يحفظ المتن أولا ليحصل له الفام سريعا وتحصل له فيه ملكة قوية ويمتاز الفن عنده عما عداه أول ما يبدأ به يبدأ بحفظ ماذا بحفظ المتن الذي يريد قراءته وإذا لم يأخذ الطالب مما ذكرنا فقولوا لي بالله عليكم كيف يعرف غاية علم النحو كيف يعرف ثمره النحو كيف يعرف موضوع النحو كيف يعرف ما من أجله الطلب حتى يصون سعيه عن العبث لأن أفعال تصان تصانع العبث فإذن لابد من معرفة وحفظ المبادئ العشر لكل فن من الفنون ولا أخص علما النحو، بل كل فن لابد فيه من حفظ مبادئه العشر ومن ضبطها وفهمها لأن لكل علم من العلوم مبادئ عشرة وقد نظمها السبال في أبيات حيث قال إن مبادئ كل فن عشرة إن مبادئ كل فن عشرة احفظوا هذه الأبيات وهذه الأبيات تجر ذيلها على كل الفنون على كل الفنون على كل العلوم الشرعية هذه المبادئ العشر كما تذكر هذه الأبيات في علم النحو تذكرها أيضا في علم أصول الفقه وتذكرها أيضا في علم الفقه وتذكرها أيضا في علم الحديث رواية ودراية وتذكرها في كل فن وفي كل علم ولذلك احفظوها إن, إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمره إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع والاسم الاستمداد حكم الشارع اعيد البيتين ان مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن در الجميع هذا الشرف ومن در الجميع هذا الشرف إنما مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمره وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفا وهذا النظم لماذا للصبان وقد نظمها أيضا ابن زكري التلمساني صاحب محصل المقاصد صاحب محصل المقاصد نظمها نظما واضحا وبين فيها أن لكل علم مبادئ جرت عادة المتأخرين بذكرها أمام المقصود لماذا لينتفع الطالب بها ليكون الطالب على بصيرة من أول الأمر على بصيرة من أول الأمر وأن لا يخلط بذلك العلم غيره من العلوم فتصور أنت تقرأ علم النحو فتسأل ما هو علم النحو لغة وما هو علم النحو استراحا وما ثمرة علم النحو ومن هو واضع علم النحو وما موضوع علم النحو وما نسبته وما حكم الشرع في قراءته وما هي ثمرة علم النحو إذن ينبغي أن تفهم هذه الأشياء. أنت تعرف النحو لربما خرجت وختمت الكتاب دون أن تعرف مبادئ علم النحو. فلا بد إذن من معرفة مبادئ علم النحو. ولا بد من فهمها أيضا. وفهم هذه المبادئ العشر يرى بعض العلماء أن فهمه واجب على كل طالب علم. يرى أن فهم هذه المبادئ واجب على كل طالب علم. طبعا عندما أقول على كل طالب علم وطالبة أيضا وأن فهمها يعني هذه المبادئ في أول الطلب أمر ضروري لمن أراد التحصيل لمن أراد التحصيل ولذلك يقول ابن زكري فأول الأبواب في المبادئ وتلك عشرة على مراضي نحن كنا نحفظ دائما هذه الأبيات وهذه فأول الأبواب في المبادئ وتلك عشرة على مراد الحد والموضوع ثم الواضع الحد والموضوع ثم الواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع تصور المسائل فضيلة ونسبة فائدة جليلة ولاحظوا يعني بعض الأبيات لها ارتباط وتشبه الأبيات السابقة قل مثلا فأول الأبواب في المبادئ وتلك عشرة على مراد الحد والموضوع ثم الواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع تصور المسائل فضيلة تصور المسائل فضيلة ونسبة فائدة جليلة حق على طالب علم لاحظ هنا يقول حق واجب حق على طالب علم أن يحيط يعني ان يحيط بفهم ذل العشرات ميزها ينيط أن يحيط بفهم ذل العشرات ميزها ينيط بسعيه قبل الشروع في الطلب بها يصير مبصرا لما طلب بها يصير مبصرا لما طلب اذا هذه المبادئ لا بد ان يفهمها الطالب وأن يعرفها جيدا لا بد أن يعرفها الطالب وأن يفهمها جيدا ولذلك عد بعض العلماء هذا من الواجبات التي ينبغي أن يفهمها الطالب قبل الشروع في الفن قبل الشروع في الفن فلذلك قالوا واجب على كل طالب علم واجب عدوه بأنه واجب يعني كابن زكري قال بأنه واجب ولذلك ماذا قال؟ قال فأول الأبواب في المبادئ وتلك عشرة على مرادي الحد والموضوع ثم الواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع تصور المسائل تصور المسائل فضيلة ونسبة فائدة جليلة حق يعني واجب حق على طالب علم أن يحيط يعني أن يحيط حق على طالب علم أن يحيط بفهم ذي العشرات ذي العشرات ميزها ينط يعني حق عليه أن يفهم وأن يحيط بفهم هذه العشرة وهي المبادئ العشرة متى قال بسعيه قبل الشروع في الطلب بسعيه قبل الشروع في الطلب بها يصير ممصرا لما طلب هذا البيت الأخير بل البيتان يبينان لك أن فهم هذه المبادئ أمر واجب أمر واجب ولذلك قال حق على طالب علم أن يحيط حق على طالب علم أن يحيط بفهم ذي العشرة ميزها ينط بها يصير مبصرا لما طلب وقبله قال بسعيه قبل الشروع في الطلب بها يصير مبصرا لما طلب هذه مبادئ عشرة وبعضهم اقتصر على خمسة يعني على خمسة مبادئ وبعضهم اقتصر على ثمانية والذي اقتصر على خمسة قال لأن خمسة هي أكيدة هي أكيدة وزاد البعض على العشرة مبدأ الحادي عشر المبدأ الحادي عشر المبدأ الحادي عشر وهذا إن شاء الله لعل في المرحلة الثانية نتوسع فيها أكثر لكن هنا نقف مع هذه الأبيات ما معنى المبادئ ما معنى المبادئ المبادئ هذا سؤال ما معنى المبادئ المبادئ جمع مبدأ جمع مبدأ وهو تعريفه وضابطه ما يتوقف عليه المقصود بوجه الماء ما يتوقف عليه المقصود بوجه الماء فمثلا هذه المبادئ يتوقف عليها المقصود انظر الى مبادئ الإسلام فعليها يتوقف المقصود انظر الى كل مبادئ لا بد أن يتوقف عليها المقصود بوجه ما بوجه ما طيب هذه المبادئ يتوقف عليها المقصود بوجه ما في علم النحو وليس في علم النحو فقط بل لكل علم مبادئه ولكل علم علله ولكل علم حقائقه ولكل علم حدوده ولكل علم ضوابطه ولذلك يقولون علل النحو تشم ولا تفرك علل النحو تشم ولا تفرك طيب هل قواعد النحو تتجدد بتجدد الزمان ام لا هل قواعد النحو تتجدد بتجدد أم لا الجواب قواعد النحو لا تتجدد بتجدد الزمان واذا وجدنا شيئا لا يتماشى مع قواعد النحو ولا تجري عليه قواعد النحو ماذا نقول نقول هذا إذا يعني استعمل له عباره نقول دائره الاستعمال اوسع من دائره او دائره الاخذ اوسع من دائره الاستعمال اوسع من دائره الاستعمال, من دائرة الاستعمال فكما سترون ان شاء الله يعني ولا سيما في الدورة الثانية أنهم يفرقون بين مسألة الأخذ ومسألة الاستعمال مسألة الأخذ ومسألة الاستعمال لا يهمون الآن الذي ينبغي أن نفهمه ان قواعد النحو لا تتجدد لا تتجدد هي قارة وإن كان هناك ثوران على اللغة العربية وعلى الشعر وعلى كل ماذا كل القواعد وبعضهم يقول الشعر الحر. الشعر الحر هذا كله ما أنزل الله به من سلطان هذا أرادوا ماذا؟ التمرد على اللغة العربية والتمرد ايضا على الشعر العربي فلذلك لا يلتفت اليهم فقواعد النحوي قارة لا تتجدد ولذلك أول ما نبدأ به إن شاء الله الحد مادم بينا أن المبدأ هو ما يتوقف عليه المقصود بوجه ما فأقول الناظم فأول الأبواب في المبادئ وتلك عشرة على مرادي الحد ما هو الحد الحد هو التعريف وهو علم النحو تعريف علم النحو وسبق تعريفه لكن افهموا كلمة الحد كلمة الحد إذا أطلقت الحد إذا أطلق معناه المنع الحد إذا أطلق لأن التعريف يمنع ومن ثم سمي ماذا سمي البواب حدادا لأنه يمنع الناس من الدخول إلى البيت يصنع الباب ويمنع الناس من الدخول إلى الدار ويمنع الناس من الدخول إلى الباب وذلك بصنعه لباب مسد تلك الفرجة التي تكون في في البيت فلذلك قيل له ماذا قيل له حداد وسمي الحد حد لماذا لماذا سمي الحد حدا في تاديب المذنب لمنعه من المعاودة الى ماذا الى ارتكاب الموبقات وإلى ارتكاب الذنوب والى ارتكاب الذنوب ومنه سميت حدود الله حدود الله وما معنى حدود الله موانعه موانعه وزواجره ومنه سمي الحديد ماذا الحديد حديدا لماذا؟ لأنه يمنع وصول السلاح إلى البدن وهذا ما يسمى عندهم بالواقي. الحديد يعني الذي يلبس لباساً واقياً فلذلك لأنه يمنع وصول ماذا؟ السلاح للبدن ومنه يقال حدود الضار ما معنى حدود الضار؟ موانعه موانعه حد حدوداً في حديث وإن كان فيه مقال حد حدودا ومعنى الحدود يعني الموانع والزواجر فما معنى هذا فأول, فأول الابواب في المبادئ وتلك عشرة على مراد الحد ماذا يراد بالحد يعني يريد أن يبين لك على أن كل تعريف ينبغي أن يكون جامعا مانعا جامعا مانعا وهذا من تعريف المناطق والجامع المانع الجامع معنى الجامع عندما تعرف النحو ينبغي أن يمنع أن يخرج منه ما هو منه أن يخرج منه ما هو منه ويمنع أيضا أن يدخل فيه ما ليس منه يعني ولذلك يقولون التعاريف ينبغي أن تكون جامعة مانعة هذه قاعدة يقولها المناطق ولكنها مسلمة فالجامعه اسم على جامعه جامعة لجميع أوصاف الشيء جامعة لجميع أوصاف الشيء عندما تعرف الفاعل يكون تعريفه جامعا لجميع أوصاف الفاعل عندما يعرف النائب كذلك عندما يعرف المفعول كذلك عندما يعرف المبتدا كذلك وهكذا جامع لماذا؟ لجميع جامعة تعارف جامعة لجميع أوصاف الشيء مانعة ايش معنى مانعة؟ تمنع من دخول أي وصف غريب لا علاقة له بالتعريف لا علاقة له بالتعريف فلذلك ماذا قلنا في النحو؟ قلنا النحو في اللغة له معان كثيرة وقد ذكر بعضهم أوصله إلى ثلاثين نوعا ولكن قلنا المستعمل منها هي المجموعة في قول القائل النحو في اللغة قصد أصل وجهة قدر وقسم مثل كما سبق في الدرس الماضي كما ذكرنا لكم أن التعريف من جهة للصلاح يعني ذكروا له تعاريف كثيرة منهم من أدخل فيه الصرف ومنهم من أخرج الصرف والتعريف الجامع على وجازته وعلى قصة صغره قلنا ماذا؟ هو علم يعرف به علم بقواعد يعرف به أحوال أواخر الكلم أواخر الكلمات العربية اعرابا وبناء افرادا وتركيبا اعرابا وبناء وما أشبه ذلك هناك تعريف أخرى لكن ذكرنا هذا التعريف في هذه المرحلة, المرحلة لماذا؟ لأنه أسهل لأنه أسهل وقد ضربنا الأمثلة فأول الابواب في المبادئ وتلك عشرة على مرادي الحد والموضوع ما هو موضوع علم النحو؟ ما هو موضوع علم النحو؟ موضوع علم النحو أنه يبحث في أحوال الكلمات العربية علم النحوي يبحث في أحوال الكلمات العربية إفرادا وتركيبا وبيان أحوالها. يبحث في أحوال الكلمات العربية إفرادا وتركيبا وبيان أحوالها. يعني الكلمة العربية سواء كانت مفردة أو كانت مركبة. هذا سياتنا إن شاء الله التركيب والإفراد. فهو يبحث فيها علم النحو هذا موضوعه إنه يبحث في الكلمات في أواخر الكلمة في أواخر الكلمة إفراداً وبناءاً والأصل في علم النحو افهموا هذا جيداً وإذا فهمتم هذا تكونون قد حصلت من نحو إجمالاً إذا فهمتم هذا يعني يكون الطالب قد حصل النحو إجمالاً أن الأصل في علم النحو أنه يبحث في أمور وأصول ثلاثة أنه يبحث في أمور وأصول ثلاثة أول شيء يبحث فيه علم النحو معرفة أنواع الكلام معرفة أنواع الكلام وهي التي ستأتي في قول المصنف رحمه الله تعالى وأقسامه ثلاثة وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ثانياً معرفة قواعد تركيبه معرفة قواعد تركيبه يعني إذا كان الكلام مركبا وهذا يأتي في مواضع كثيرة يأتي في باب الفاعل ويأتي في باب النائب ويأتي في باب المبتدا والخبر ويأتي أيضا في باب الكلام في الاستلاح لا بد فيه من قيود أربعة كما سيأتي إن شاء الله فإذا هذا يشمل هذا ثالثا من الأصول التي يبحث فيها معرفة إعرابه بعد التركيب معرفة إعرابه بعد التركيب عندما تقول جاء محمد فجاء هنا فعل ماض مبني على الفتح محمد فاعل لكن إذا قلت ضرب محمد هنا تغير ضرب فعل مضارع فعل ماض مبني لماذا المجهول محمد نائب نائب عن الفاعل نائب عن الفاعل وعندما تقول ايضا رأيت محمدا قائماً, قائما هنا ايضا المفعول به واذا جعلنا الرؤيه بصريه فيكون قائما الحال حالا واما اذا جعلناها علميه فيكون ماذا فيكون المفعول الثاني المفعول الثاني إذن فهو يبحث في ماذا في تركيب او في اعراب او معرفة إعرابه بعد التركيب معرفه اعرابه بعد التركيب فهنا اسال سؤال ماذا يراد بمعرفة أنواع الكلام؟ بصفة ما ماذا يراد به؟ يراد به معرفة أقسام الأسماء وأقسام الأفعال والحروف. أقسام الأسماء سياتي ان شاء الله الاسم ينقسم. كما يراد به أقسام الأفعال وسياتي ان الأفعال تنقسم. كما أن الاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام كذلك الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. كذلك الحرف ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فعندما نقول ما يراد بمعرفة ما معرفة أنواع الكلام نقول يراد به ماذا؟ أقسام الأسماء والأفعال والحرف. ماذا يراد ايضا سؤال ماذا يراد بمعرفة قواعد تركيبي؟ ماذا يراد بمعرفة قواعد تركيبي؟ يراد به ماذا يراد به؟ أحوال الجمل بصفة عامّة. يراد به أحوال الجمل. الجمله سواء كانت اسمية أو فعلية أو شبه الجمل. إذن يراد به ذلك. هذا يراد بقواعد تركيب أحوال الجمل. ثالثا ماذا يراد بمعرفة اعرابه بعد التركيب؟ إعرابه بعد التركيب. يراد به أحوال كل كلمة. وما يحدث فيها من متغيرات وهذا سيتكون في باب الإعراب هو تغيير أواخر الكلم بماذا يقع لاختلاف العوامل الداخلة عليه التغيير لماذا يقع في آخر الكلمة لماذا يقع التغيير في آخر الكلمة لأن هذا إعراب يقع في آخر الكلمة لماذا لأن الأحوال تتغير لأجل اختلاف العوامل الداخلة عليه العوامل التي تدخل فإذا دخل عامل الرفع تغيرت الكلمة وأصبحت مرفوعه وإذا دخل عامل النصب تغيرت الكلمة وأصبحت منصوبة وإذا دخل عامل الجر تغيرت الكلمة وأصبحت كيف مجروره فلذلك نقول في الأصل الثالث ماذا نقول فيه نقول يعني بعد بعد إعراضه بعد التركيب ماذا نقول فيه هو يراد به أحوال كل كلمة وما يحدث فيها من متغيرات من متغيرات ولذلك قال بعض العلماء إن من فهم هذه الأصول الثلاثة واستخرجها وحاول أن يضبط أمثلتها يكون قد حصل النحو بصفة عامة أو لابد من تحقيق أمور أخرى معرفة ما تتركب به هذه الجملة من أقسام الكلام وهي وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف ونوع كل قسم نوع كل قسم اسم الظاهر ولا اسم المبهم ولا الاسم المضمر كذلك الفعل نوعه كذلك مما ينبغي معرفة تركيب بيان أقسام الكلام تركيب ترطيب التركيب كيف ترتبه؟ ترتبه بين أقسام الكلام فإذا لا بد من معرفتي ترطيب التركيب بين أقسام الكلام وبهي يتم الفهم إذا فعل هذا رتب التراكيب بين أقسام الكلام به يفهم الطالب ويتم له الفهم لعلم النحو كذلك تأثير المركبات تأثير المركبات بعضها على بعض ولذلك به يتم ماذا؟ الإعراب كما سياتي إن شاء الله إذن فلذلك قلنا ماذا قلنا الحد والموضوع ثم الواضع من هو واضع علم النحو لعل هذا واضح الحد معروف الحد هو التعريف تعريف النحو وذكرنا أنه يطلق على معاني وقد جمعنا يعني شملها في بيت النحو في اللغة قصد أصله وجيات قصد وقسم مثله هذا بيت ثم قلنا علم بقواعد يعرف به أحوال أواخر الكلم إعراب وبناء وما أشبه ذلك هذا واضح ثم قلنا أيضا ماذا آخر الموضوع قلنا موضوع علم النحو معروف ثم أيضا الواضع الواضع واضعه من هو واضع النحو طبعا معروف على أن واضع النحو أبو الأسود دؤالي ولكن لا بد اسمحوا لي أنا أقول لكم ان العلماء اختلفوا, أو اختلفوا اختلفوا في وضع علمي اللغة بصفة عامة على القول بأن النحو يعني عنده ارتباط باللغة وأن النحو هو اللغة واللغة هي النحو هناك من قال بأن النحو علم مستقل واللغة علم مستقل اللغة علم فلذلك العلماء اختلفوا في واضعه على ثلاثة مذاهب على ثلاثة مذاهب المذهب الأول مذهب الأشاعرة قالوا بأن الواضع لللغة وللنحو هو الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك اختلفوا هل وصل إلينا علم اللغة وعلم النحو بالوحي إلى نبي من الأنبياء أم ربنا خلق أصوات في بعض الأجسام تدل عليها وإسمعها لمن عرفها ونقلها يعني يخلق الله في جسمه وفي عقله علما ضروريا يخلقه في بعض العباد بمجرد ما يخلق انظروا إلى الطفل الصغير يعني يعرف بعدما لا اقل يميز يعني يعرف ما يضر وما ينفع ويتكلم ببعض العبارات عندما يبدأ الكلام هل ربنا عز وجل إذا كان هو الواضع لعلم النهر ولعلم اللغة هل وصل إلينا بماذا؟ بوحي أوحاو الله إلى نبي من الأنبياء أم وصل إلينا بماذا؟ بما خلقه الله في عقولنا في عقولنا وضمائرنا فلذلك ينطق بها الإنسان دون أن يشعر قالوا ذلك ثلاثة أقوال في المسألة ثلاثة أقوال في المسألة الأرجح أنهم قالوا وصل إلينا بماذا؟ بالوحي بواسطة الأنبياء بواسطة الأنبياء وبعضهم قالوا بدليل ولأصل المذهب قالوا بدليل أن الله قال وعلم آدم الأسماء كلها يعني علم له أسماء المسميات على القول بأن الأسماء للجنس للجنس وعلم آدم الأسماء كلها هذا هو المذهب الأول المذهب الأول ماذا قال؟ قال بأن واضعه اللغة وواضع علم النحو وواضع أسماء المسميات من <تصفيق> الله الله المذهب الثاني قالوا بأن اللغة وأسماء المسميات هي استلاحات وضعها البشر هي استلاحات وضعها البشر كما وضع ظالم أبو الأسود دؤني وضع قواعد النحو بإذن علي كما ستسمعون إن شاء الله على ما هو الراجح فأول من بدأ يقول هذا المذهب بدأ النحو وبدأ وضع قواعد النحو هو من علي بن أبي طالب وذلك بماذا بطلب من أبي الأسود دؤل وكلفه ووضع له قواعد النحو حتى قال بعضهم بدأ النحو إلينا الدؤلي بدأ النحو إلينا الدؤلي عن أمير المؤمنين البطلي بدأ النحو إلينا الدؤلي عن أمير المؤمنين البطلي فيكون أول من بدأ بوضع قواعد النحو علي بن أبي طالب وذلك بماذا بوضع قواعد وكلف بها أبا الأسود الدؤلي فإذا من البادئ علي بن ابي طالب ومن الخاتم علي حتى قال بعضهم بدأ النحو علي وكذا ختم النحو ابن عصفور علي بدأ النحو علي وكذا ختم النحو ابن عصفور علي يعني واحد بدأ النحو اسمه علي وواحد ختمه ايضا اسمه علي فقال بدأ النحو بدا النحو عفوا بدأ النحو علي وكذا ختم النحو علي بن يعني ابن عصفور علي ابن عصفور علي هذا المذهب الثاني المذهب الثالث ماذا قال الوقف الوقف ماذا مقصود بالوقف يعني لا يدرى لا يدرى أهي من وضع الله عز وجل يعني ألفاظ اللغة والفضل النح أو قواعد أهي من وضع الله عز وجل أو من وضع البشر قالوا لعدم دليل قاطع في ذلك قلنا التوقف وهذا هو الذي استقر عليه أخيرا رأي ابن جني استقر عليه رأي ابن جني فقال بأن يعني أفضل ما يقال في المسألة وأرجح ما يقال التوقف إنه لا يوجد دليل قاطع على أن معاني الكلمات تعلمون أنها لم تأتي دفعة واحدة هل معاني الكلمات هذا سؤال؟ هل معاني الكلمات جاءت دفعة واحدة؟ الجواب لا معاني الكلمات لم تكن دفعة واحدة بل كان ذلك بمراتب وأطوار مرت بها اللغة العربية ولم تأتي دفعة واحدة وهذا ما قرره حتى ابن جني هو إمام في اللغة فقال بأن معاني اللغة مرت مراحل ومراتب ولم تأتي دفعة واحدة إلا هذا هو على القول بأنه واضع علم النحو وطبعا المعروف والمشهور بين الناس أنه واضع علم النحو علي بن وبي طالب وطبعا هم يقولون واضع علم النحو أبو الأسود الدؤالي ظالم أبو الاسود دعلي قالوا وذلك أنه مرة صعد السطح وكان معه ابنته فقالت يا أبتاه ما أشد الحر فظن أنها تستفهمه فظن أنها تستفهمه فقال زماننا حر قالت يا أبتاه أنا لا استفهم إنما أتعجم إنما أتعجم فقال يا ابنتي قولي ما أشد الحر فذهب إلى سيدنا علي وقال يا أمير المؤمنين اختلطت لغة العرب بلغة العجم أو اختلطت لغة العجم بلغة العرب وذلك عندما انتشر الإسلام ودخل العاجين في الإسلام وقع بينهم تناسب وصارت الألسنة تتغير واختلطت اللغة العربية بماذا؟ ب اللهجة وبالبربر وإلى غير ذلك لغات غير عربية فصحى قحة فقال ماذا ترى قال أرى أن تضع له قواعد فقال له النحو قال له العلم اسم وفعل وحرف نحو على هذا نحو على هذا يعني مش على هذه الناحية قال فزاده أيضا كما سيأتي إن شاء الله بعض القواعد فيقال بأن هذا قول راجح على أن فيه مقالة لاحظوا على أن فيه مقالة وهناك قول مرجوح ورد فيه اثر لكنه ضعيف البغداد ذكره في تاريخه وذلك أن اعرابيا قدم المدينة وقال من يقرؤني آية من كتاب الله من يقرئني آية من كتاب الله فجاء مقرا وقرأ ان الله بريء من المشركين ورسوله ان الله بريء من المشركين ورسوله فالعرابي بلغته وبسليقته ولانه لا يحتاج لان يقرا قواعد اللغه ولا ان يعرف اصول النحو فماذا قال قال ان كان الله يتبرأ من رسوله فانا اتبرأ منه لان الع... الذي قرأ له القران قال بان الله قال ان الله باريء من المشركين ورسوله وبريء من رسوله فأخذ إلى عمر عندما قال أنا أتبرأ إذا كان الله يتبرأ من رسوله فأنا أتبرأ منه فأخذه إلى عمر فقال يا أعرابي أكفر بعد إسلام قال يا أمير المؤمنين لا تعجل علي انا رجل أعرابي لا أقرأ القرآن فقلت من يقرئني آية من كتاب الله فأقرأني هذا أن الله بريء من المشركين ورسوله فقلت إن كان الله يتبرأ, يتبرأ من رسوله فأنا أتبرأ منه قالوا يا عربي ليس هكذا إنما هي أن الله بريء من المشركين ورسوله قال حينها وضع عمر قواعد بعض القواعد للنح وقال لماذا وقال لأبي الأسود دؤلي انحو على هذا انحو على هذا هذا كلام معروف ولكنه فيه مقال والصحيح ان يقال والتفصيل الذي ذكرنا لكم أن فيه مذاهب ثلاثة المذهب يقول بأن الله واضعه المذهب الثاني يقول هذه في اللغة العربية بصفه عامه المذهب الثاني يقول البشر هم من وضعوا اللغة العربية المذهب الثالث يقول التوقف وهذا واضح أما المشهور في علم النح على أن واضع علم النح ماذا علي بن أبي طالب علي بن ابي طالب أو قل أبو الأسود دؤلي بأمر من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أما القول بأن عمر بن الخطاب مع هذه القصة التي ذكرت لكم فهي قصة لا تصح هي قصة منكرة لا تصح لا يلتفت إليها طيب السؤال ما هي أصلا هناك أشياء لا أريد أن أشير إليها وأن أعرج عليها مثلا مسألة ما أشد الحرج. وهذه تعتري إعرابات ثلاث لم أدخل فيها يقال ما أشد الحر وما أشد الحر وما أشد الحر لأن لعلها في المرحلة الثانية ممكن لأن هذه مرحلة أولى كذلك لم أشر إلى قوله تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله ويجوز إعرابا لا قراءة ويجوز إعراباً لا قراءة يجوز فيه أوجون ثلاثة أيضا من جهة الإعراب ولكن لعلها في المرحلة الثانية السؤال الآن ما هي الثمرة من تعلم علم النحو ما هي الثمرة المرجوة والتي يستفيد والطالب من تعلمه علم النحو لأنه يتعلم علم لا بد أن تكون له ثمرة الجواب ثمرة تعلمي, تعلمي علم النحو صيانة اللسان عن الخطأ صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي يحفظ اللسان من الوقوع في الخطأ ثانيا هذا أحد علم تعلم علم النحو أن تصون لسانك عن الوقوع في الخطأ ثالثاً ثانيا أن تفهم كتاب الله سبحانه وتعالى فهما صحيحا ثالثا أن تفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة فهما صحيحا لأن القرآن والسنة هما أصل الشريع الإسلامي وعليهما ماذا مدار السعادة والفلاح ولا يمكن أن تفهم كلام العرب وكلام الله عربي وأنت لا تتقن ماذا ضوابطهم وقواعدهم ولا تفهموا النحو. النحو ولذلك القرآن نزل بماذا؟ بلسان عربي مبين وهذا في القرآن كثير ربنا عز وجل يقول ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون يميلون لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين يقال على أنه كان هناك نصرانيا بمكة وكان منبوذا وجلس إليه النبي عليه الصلاة والسلام عطفا عليه فقالوا هذا يعلمه هذا الأعجمي فقال الله لسان الذي يلحدون يشيرون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين فإذا قال عربي مبين وربنا عز وجل يقول إنا أنزلناه قرآنا عربية لعلكم تعقلون أنزلناه قرآنا عربية يعني بلسان العرب وقال أيضا بلسان عربي مبين بلسان عربي مبين وقال ايضا قرانا عربيا غير ذي عوج قرانا عربيا غير ذي عوج وهكذا وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا عربي لتنذر ام القرى ومن حولها فاذا القران كيف هو عربي كيف تفهم العرب كيف تفهم كلام العرب وكيف تفهم القرآن وأنت لم تتقن قواعد اللغة العربية ولهذا السبب قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى إنما أخطأ الناس في كثير من تأويل القرآن لجهلهم بلغة العرب إنما أخطأ الناس في كثير من, هذا من تأويل القرآن لجهلهم بلغة العرب هذا هو السبب المبتدعه ما ضلوا وما خرجوا عن الطريق إلا لجهلهم لماذا لكلام العرب ولذلك قالوا أتوا بجهلهم أتوا بجهلهم بجهلهم بلغة العرب حتى قالوا المعتزل عندما قالوا بأن القرآن مخلوق بجهلهم باللغه العربية فقالوا الله خالق كل شيء فالكل هنا قالوا تفيد العموم حتى القران وجاهل ان المخلوق سيموت والقران لا يموت وان كل مخلوق سيموت والقران غير مخلوق اذا من اين اتو اتو بجالين باللغه العربيه ولذلك كان يقول ايوب السختياني رحمه الله تعالى عامة من تزندق بالعراق لجهلهم بالعربية عامه من تزندق بالعراق لجهلهم بالعربيه هكذا وقعوا في الزندقه عندما جهلوا كلام العرب كلام العرب وقال يحيى بن عتيق سالت الحسن حسن البصري فقلت يا ابا سعيد يا ابا سعيد الرجل يتعلم العربية يلتمس بها حسن المنطق يلتمس بها لماذا يتعلمها يلتمس بها حسن المنطق وماذا اخر ويقيم بها قراءته يتعلمها لماذا؟ لشيئين اثنين يلتمس بها حسن المنطق ويقيم بها ماذا؟ قراءته فقال له الحسن رضي الله تعالى عنه بماذا أجابه؟ يا بني فتعلمها فإن الرجل يتعلم الآية فيعيا بوجهها فيعيا بوجهها فيهلك فيها يحصل له العيب ويحصل له الجهل ولا يعرف معناها فيهلك العياذ بالله ويفسره على حسب هواه ولذلك الذي يذهب الآن إلى كلام الأئمة دون أن يصبر كلام الأئمة ودون أن يغوص فيه إنما يأخذ المتشابه منه هذا هو الذي ضل ضلالا بعيدا والخوارج ما أتوا إلا بي جهلين باللغة العربية كانوا يتتبعون المتشابه والمعتزله ما أتوا إلا بجهلهم بكلام العرب إذن فلماذا ما هي ثمرة هذا العلم قلناها ثمرة هذا العلم أشياء الشيء الأول ما هو حفظ اللسان عن الوقوع في ماذا في الخطأ ثانيا فهم لتفهم كتاب الله عز وجل لأنه عربي إذن ينبغي أن تتعلم اللغة العربية لتفهم كلام الله عز وجل وأيضا ثالثا أن تفهم ماذا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المبتدع وقعوا في بدعتهم ما هو السبب الذي أوقعهم في بدعة جهلهم باللغة العربية جهلهم باللغة العربية ولذلك هكذا كما كان يقول واحد ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول وأعرب نحن لسنا كذلك البعض يستبر بهذا نحن لسنا كذلك ولست بنحوي يلوك لسانه هذا إذا كان الإنسان عربي قح يعني اللغة العربية يتكلمها سليقة طبيعه شنشنة سجية لا يحتاج ان يقرأ اللغة العربية الفصحى القحة ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول وأعرب يعني يتكلم بسليق لا يحتاج الى أن يقرأ قواعد النحو ولا أن يقرأ ماذا تعريف النحو تعريف النحو إذا ما هي فائدة علم النحو ما هي فائدة علم النحو فائدة علم النحو معرفة صواب الكلام الكلام معرفة صواب الكلام من خطئه معرفة صواب الكلام من خطئه تعرف صواب الكلام من الكلام من خطئه لماذا ليحترز به الطالب عن الخطأ في اللسان او في اللسانين وطبعا أنتم تعلمون اللسان تعلمون اللسانين من هما القلم واللسان القلم واللسان ولذلك بعض العلماء له كتاب سمات تقويم اللسانين من الدكتور العلالي رحمه الله تقويم اللسانين فعنا باللسان الأول ماذا؟ القلم واللسان الثاني هو اللسان الجارحة, الجارحة. فاذا فائدة هذا العلم فائدة قراءة هذا العلم انك تعرف صواب الكلام من خطئه ولذلك السلف كانوا يعدون الخطأ في اللغة العربية كالجذر في الوجه وكان العربي إذا أخطأ في اللغة يقاطعونه إذا كانت له تجارة تكسد وإذا كانت له بنات لا يتزوج بهن أحد ولذلك الأصمعي لما دخل مرة السوق وجد الناس يلحنون فقال يا سبحان الله وهذا اسلوب التعجب يا سبحان الله يلحنون ويربحون يا سبحان الله يلحنون ويربحون معنى ان العرب لم يكن يلحن وكان عبد الله بن عمر بل وعبد الله بن مسعود بل وعبد الله بن عباس يضربون ابناءهم عن اللحن كانوا يضربونهم ضربا اذا أخطأوا في النحو يضربونهم ان طبعا كما قلنا لكم سابقا لغه العرب اختلطت بماذا أو لغة العجم اختلطت باللغة العربية أو العكس, أو العكس فلذلك قلنا لا بد من معرفة معرفة هذا القواعد ومن معرفة فائدة علم النحو وهي ماذا؟ صيانة أو معرفة صواب الكلام من خطئه صواب الكلام من خطئه فأنت تعلم لربما حركة واحدة تغير المعنى حركة واحدة تكفر بها حركة واحدة كالذي كان يخطب على الناس ويقول لهم من قام رمضان ايمان واحتساب غفرت له ذنوبه غفرت له ذنوبه يعني اصبح الخطيب هو الذي يغفر ذنوب الناس فحركة واحدة ممكن ان يكفر بها الانسان دون ان يشعر ولذلك كان يقول الاصمعي وقال ايضا الامام الشوكة الشوكاني وغيرهما يعني الذي يحدث وهو جاهل باللغة العربية قالوا هذا إذا أخطأ في الحديث أخشى أن يندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال بهذا حتى أبو داود قال هذا الذي يقرأ الحديث دون أن يقرأ النحو هذا كمخلات مخلات لفيها يعني معلقة في رأس حمار وليس فيها شعير معلقه في راس الحمار وليس فيها شعير على كل علم النحو هذه ثمرته طيب تسميته ما سبب تسميته بعلم النحو لماذا او شنو هو السبب ايش هو السبب حيث سموا هذا العلم بعلم النحو ما هو سبب التسميه بعلم النحو سبب التسمية ما سبقان ذكرنا لكم. ما روي عن علي بن أبي طالب لما أشار عليه أشار عليه من أشار على علي أبو الأسود وهو اسمه ماذا اسمه ظالم ابن عمر ابن سفيان الدؤلي أشار عليه أن يضع علم النحو فقال له بعد أن علمه قال الاسم والفعل علمه الاسم والفعل والحرف فقال له الاسم ما أنبأ عن مسمى والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى والحرف ما أنبأ عن معنى في غيره هذا الذي قال له عمر عفوا عالي هكذا يقولون وينسبون هذا حتى عمر، لان قلنا هذا كما يقول علماء الحديث اصح ما في الباب ايش معنى اصح ما في الباب يعني اقله ضعفا فهو ضعيف عندك تسمع اصح ما في الباب لا اقله ضعفا فلذلك معنى ان قول عالم ابي طالب يعني هذا ضعيف لكن اصح ما في الباب اما قول عمر فهو اضعف من ذلك الذي ينصب لعمر فبعد ان علمه الاسم والفعل والحرف وبين له ان الاسم ما انباء عن مسمى والفعل ما انباء عن حركه مسمى والحرف ما انباء عن معنى في ماذا في غيره عن معنى في غيره والرفع للفاعل وما اشتبه به يعني النائب و يعني وغيره من وغيره من ماذا من العمد يعني مبتدا والخبار <تصفيق> ونائب وفاعل ومبتدا وخبر ثم النحاة عمد المهم ثم قال هو النصب للمفعول وما حمل عليه وما حمل عليه طبعا المفعول فيه المفعول لأجل المفعول به المفعول فيه الحال التمييز الاستثناء وهكذا ثم قال والجر للمضاف وما يناسبه ثم قال العبارة الأخيرة أنح على هذا النحو أنح على هذا النحو وسمي نحو فماذا هذا إذن سبب التسميه قول علي لماذا انح على هذا النحو فماذا طيب ما هي الغايه من دراسه علم النحو ما هي الغايه من دراسه علم النحو الغايه من دراسه علم النحو هي الاستعانه على فهم معاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم طبعا الموصل إلى خير الدنيا والآخرة تستعين بفهمك بكلام العرب على فهم ماذا؟ معاني كلام الله عز وجل ومعاني كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ماذا بقي من المبادئ؟ بقي لنا حكم الشرع واركزوا معي جيدا في حكم الشارع في المسألة حكم الشارع ما هو حكم الشارع في تعلم ما هو حكم الشارع في تعلم النحو طبعا تعلمه فرض من فروض الكفايه هكذا نقول كما نقول في الجهاد الاصل في الجهاد فرض كفائي وقد يصبح فرض عيني وقد يصبح فرض عين ولو صور يصبح فيها الجهاد فرض عيني كذلك النحو هو فرض كفايه بل كل علم فرض كفايه وقد يصبح ايش فرض عين او كما يقول العلماء وربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين في حقه وربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين عليه او في حقه طيب انا اريد ان اذكر تفصيلا في هذه أو في هذا المبدأ العلوم من حيث هي وهذا سيأتينا ان شاء الله في اداب الطالب في درس الذي نلقيه يوم الاثنين في غرفة القرآن الكريم بالقسم المغربي أقول باختصار العلوم من حيث هي تنقسم باعتبارات مختلفة ركزوا معي جيدا باعتبارات مختلفة باعتبار تنقسم باعتبار أول إلى قسمين إلى علم ضروري وعلم نظري إلى علم ضروري وعلم نظري العلم الضروري يقول لك الرجل الماء يروي طبعا لا نريد أن ندخل في تفاصيل بنفسه أو بغيره ويقول لك أيضا النار محرقة لا نريد أيضا أن ندخل في ما قالت المعتزلة هي محرقة بنفسها أم محرقة بغيرها ويستدلون بقولي بقول الله عز وجل قلنا يا نار كوني بردا وسلم إلى غير لا نريد أن ندخل في هذه التفاصيل ولا ربما تفاصيل غير مفيدة السماء فوقنا والأرض تحتنا هذا علم ضروري ولا نظري يحتاج إلى تأمل يحتاج إلى تفكير لا يحتاج إلى تفكير واحد زائد واحد يحتاج إلى تفكير لا يحتاج الى تفكير لا يحتاج الى تفكير اعمى لا يبصر يحتاج الى تفكير لا يحتاج الى تفكير الاصم لا يسمع يحتاج الى تفكير لا يحتاج الى تفكير الخبز الفطير سريع الهضم يحتاج الى تفكير لا يحتاج الى تفكير العسل حلو يحتاج الى تفكير لا يحتاج الى تفكير فهذا يسمى العلماء علم ضروري والثاني يحتاج إلى تفكير مثلا يقول لك مئة في ألف مئة في سبعين تحتاج إلى أن تفكر لا تفكر ولهذا قالوا والنظري محتاج للتأمري وعكسه هو الضروري الجري والنظري محتاج للتأمري وعكسه هو الضروري الجري والنظري محتاجه للتامل وعكسه هو الضروري الجلي الواضح ضروري واضح عكس النظر النظر يحتاج الى تامل عكس النظر ما هو ضروري إذن هذا تقسيم لا نريد ان ندخل فيه وينقسم ايضا الى علم طلبه وفرض عين هذا هذا هو بيت القصيد ينقسم الى علم طلبه فرض عين وعلم طلبه فرض كفائي طلبه فرض كفائي طلبه فرض كفائي والعين من فرط فيه ياثم والكفائي ماذا يقول في تعريف الكفائي اذا قام به البعض سقط الاسم على الباقين هذا غلط هذا التعريف رده من الشافعي ورده الصاحب ماذا؟ الشنقيطي ورده ايضا من قدامه هذا تعرف لا يصح هو المشهور على الألسنة الكفائي قالوا إذا قام به البعض سقط الاسم على الباقي ومن هم الباقون؟ الباقون النساء والأطفال والزمنة والمرضى والعميان وإلى غير ذلك وهل يدخلون؟ لا يدخلون إذن لا بد من ماذا من القيد؟ يقول الفرض الكفائي اذا قام به ماذا المطيقون او ما من شأنهم التكليف اذا قام به ما من شانه من شانه التكليف اذا كان من شانه التكليف قام به سقط الإثم على الباقي كالأذان وتشيع الجنائز يعني وصل على الجنائز ودفن الجنائز وكفن الميت، وغسل الميت، وأشياء من هذا القبيل هذه كلها إيش؟ فرض كفائي إذا قام به المطيقون سقط الاثم على الباقين أما فرض العين إذا لم به فهو آثم فهنا نقف مع النحو ونقف أيضا مع الطفل لتفهموا هذا، ليس بالضروري مع النحو فقط اولا نبدا اذا كنت تريد ان تصبح عالما مفسرا لكتاب الله عز وجل وشارحا لاحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصبح طلبك لعلم الناح؟ يصبح فرض عيني في حقك هناك ضابط اذا فهمتم هذا الضابط يسهل عليكم هذا المبدا ودائما هذا المبدا ياتي قلنا يجر يا ذيله هذه المبادئ العشر تجر ذيلها على كل ماذا على كل العلوم فمن ضمن المبادئ يقول لك ما حكم الشارع في تعلم علم النحو ما حكم الشارع في تعلم علم الفقه ما حكم الشارع في تعلم علم الحديث ماذا تقول له نقول له هناك ضابط سجلوا هذا الضابط واحفظوه جيدا كل ما وجب عليك اعتقاده كل ما وجب عليك اعتقاده وعمله وتركه كل ما اقول كل إذا شئت كل ما وجب بل قل كل أفضل كل ما وجب عليك اعتقاده وعلمه وتركه وجب عليك العلم به هذا ضابط مهم جدا وبعض الاخوه يطلب يعني يعني في, ما في الغرفة سيما في غرفه الاخوه او الاخوات يعني مثل هذه التعارف ان نعيد أن نعيدها مره ومرتين من يذكر منكم كل ما وجب عليك اعتقاده وعمله وعمله وتركه كل ما وجب عليك اعتقاده وعمله وتركه ماذا وجب عليك العلم به وجب عليك العلم به عيد عثمان كل ما وجب عليك اعتقاده وعمله وتركه وجب وجب عليك وجب عليك العلم به قل انت كل فصوتك كل ما وجب عليك اعتقاده وعمله وجب عليك العلم به انت كل ما وجب عليك اعتقاده وعمله وتركه وجب عليك العلم به وجب عليك العلم به كل ما وجب عليك اعتقاده وعمله وتركه وتركه وجب عليك العلم به هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب مثلا إذا كنت تريد أن تكون إماماً عالماً خطيباً جهبيذاً عالماً نحريراً تهز أعواد المنابر هزة وتكون إماماً وخطيبا مفوها إذا تعلم علم النحو تريد أن تكون مفسراً لكتاب الله عز وجل وأن تتجمع علم النحو كيف تريد ذلك؟ أي تحاول محالة أو تعلق آمانك على محال وتعليق المحال على المحال محال فلذلك لاحظوا كل ما وجب عليك اعتقاده وعمله وتركه وجب عليك العلم به أحسن ما قيل في تعريف هذا المبدأ أحسن ما قيل فيه وهذا المبدأ سبحان الله هذا الضابط يمكن أن تفهم به كثيرا من الأشياء أنا أبين لكم على أن لكم على أنك ممكن أن تفهم بهذا الضابط أشياء كثيرة. الصبي تجب عليه الصلاة أم لا تجب عليه؟ لا تجب عليه الصلاة. إذا كان لا تجب عليه الصلاه تجب عليه الطهر لا تجب عليه الطار. لكنه إذا بلغ سن البلوغ ما أول شيء يجب عليه؟ ما أول شيء يجب عليه؟ تعلم كلمتي. الشهاده التوحيد يتعلمها لا نقول له ان تفهم معانيها ولا بد ان تفهم ماذا شروطها ولا بد ان تعرف نواقضها ولا بد ان تعرف مقتضياتها ولا بد ولا بد هل كان الرسول يفعل هذا ابدا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكتفي من العرب بالتصديق من غير تعلم دليل لماذا لا نقول كما يقول أيضا الأسشاعر أول ما يجب عليه الدليل أو أول ما يجب عليه النظر أو أول ما يجب عليه المعرفة أو أول ما يجب عليه الامكار كلام طويل عندهم لا لا داعي لذكره فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يسلم واحد من العرب هل يلزمه بأن يتعلم دليل المسألة الجواب لا لماذا اذا فهمتم لماذا اعطيكم كتابا في عشر مجلدات لماذا ها لا لماذا لانه ولذا ذلك الفطره لا لماذا لماذا اذا عشر مجلدات طرد لماذا ركزوا معي جيدا النبي كان يكتفي من العرب بكلمة لا إله إلا الله عندما يصدق يقول لا إله إلا الله ويتلفظ بها من غير تعلم دليلا لماذا؟ لأن هذا هو فرض الوقت هذا للعلاء لأن هذا هو فرض الوقت لأن هذا هو فرض الوقت وعندما يبلغ سن الرجال وجاء وقت الصلاة ماذا يجب عليه أن يتعلمه الطهارة حسنت لماذا لأن الطهارة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضع لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدق من قل ويقول إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى غير ذلك النصص مفتاح الصلاة الطهور فإذن إذا بلغ السن وشهد شهادتين نقول هذا هو فرض الوقت ودخل وقت الصلاة نقول ماذا؟ هذا هو فرض هذا هو فرض الوقت إذا عاش هذا الغلام البالغ طبعا إلى رمضان وجب عليه ماذا؟ عاش إلى رمضان هل اذا لم يصل الى رمضان هل نقول يجب عليك تعلم فرائض الصيام ام لا يقال له ذلك لا يقال له ذلك بل عندما يعيش الى رمضان وجب عليه تعلم ماذا تعلم الصوم لماذا لان هذا هو فرض الوقت ان كان له مال يملك نصاب ودار عليه الحول ماذا يجب عليه يجب عليه تعلم تعلم ماذا الزكاة لماذا؟ لأن هذا هو فرض الوقت لأن هذا هو فرض الوقت إذا جاء وقت الحج وهو يملك الزاد وله استطاع وجب عليه ماذا؟ تعلم المناسك لماذا؟ لأن هذا هو فرض الوقت قبل أن يجيء وقت الحج وقبل أن يدخل وقت الصلاة وقبل أن يملك النصاب وقبل أن يأتي وقت رمضان هل كان فرض عين في حقه أن يتعلم أحكام هذه الفرائض الجواب لا وفرض كفاية في حقه لكنه إذا دخل وقت الصلاة وجب عليه تعلم الطهار لماذا؟ لأنها شرط وهذا هو ايش فرض الوقت وهكذا قس عليه قس عليه في كل فن كل ما تذكر أي شيء قل هذا هو فرض الوقت وهذا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لو طرق وهو صحيح وفي رسائل كثيرة وقد غلط الإمام النووي عندما ضعفه طلب العلم فريضه على كل مسلم لا أريد أن أطيل في ما قيل في مسألة طلب العلم فريضة معنى انه إذا لم يقم بفريضة فهو آثم وإذا كان كذلك السائق الذي يسوق الحافلات يمشي يطلب العلم إذن من يسوق الحافلات والبناء وأصحاب المصانع فمعنى هذا طلب العلم فريضة إما أنه الفرض الذي يلزمه ويكون وقته لأنه لا يحل الملئين أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه كما تقول امنا عائشه فليأن الله عز وجل يعبد بالعلم ولا يعبد بالجهل فإذن يقف فقالوا من العلماء من قال المراد بطلب العلم فريضه العلم المراد به قال الاخلاص ومن من قال العقيده ومنهم من قال الزهد ومنهم من قال كلام طويل لكن صحيح ان يقال طلب العلم فريضه على كل مسلم اما زيادته مسلمه غير صحيحه قالوا وطبعا المسلمه دخلت ما لكن مش في الحديث عندما نقول هو مسلم دخلت المسلمه وعندما نقول ايضا ايها الطلبه أيضا ايضا ايتها الطالبات تدخلنا بالاوله فلذلك معنى هذا عندما يكون فرض الوقت عندما يكون فرض الوقت الصلاة فرض الوقت كذلك أنت عندما تريد أن تكون إماما وأن تكون داعيا وأن تكون مفسرا في بلدك ولا يوجد غيرك ولا يوجد غيرك ماذا يجب عليك هذا هذا كيف يصبح لحقك؟ حقك يصبح فرض عيني يصبح فرض عين طيب أنا أسألكم سؤال أسألكم سؤالا وإن كان يعني عنده علاقة بما ذكرنا من جهة الطرق من جهة الطرق ما يتركه الإنسان من الزنا والمعاصي وغير ذلك إذن ماذا نقول في الطرق هل هو فرض ماذا نقول ترك شيء من الأشياء الطرق مثلا أعطيك مثال أعمى أعمى هل يجب عليه أن يتعلم ما يحرم النظر إليه؟ أعمى هل يجب عليه أن يتعلم ما يحرم النظر إليه؟ نعم طيب لماذا؟ إنه غير ملزم ليس مطالبًا بأن يتعلم ما يحرم النظر إليه. هذا من الطرق يعني كما يقولون الطرق بحسب ما يتجدد من الأحوال. الطرق بحسب ما يتجدد من الأحوال. اما اعمى ماذا ينظر وماذا يتعلم لماذا يتعلم هذا طيب انا اسال سؤال اخر لو امرنا الاب كم ان يتعلم ما يحرم عليه من الكلام هل يكون امرنا منطقيا ام امرنا عبثي ان يكون عبثا انت تطلب من الاب كم أن يتعلم ما يحرم عليه من الكلام وهو لا يتكلم اصلا فاذا الطرق بحسب ما يتجدد من الأحوال بحسب ما يتجدد من الأحوال طيب بقي لنا شيء من المبادئ الاستمداد الاستمداد من أين مستمد علم النحو علم النحو من أين استمد استمد من القرآن الكريم والسنة النبوية علم النحو استمدة واستنبطا من كلام الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء وكذلك من كلام العرب مطلقا مطلقا اسمعوني جيدا مطلقا حتى ولو كانوا كفارا يعني نتعلم اللغة العربية من كلام الكفارا نعم لأن الشعر العربي الجاهلية قد ساهم في نشأة اللغة العربية وقد ساهم في معرفتها ولهذا كان يقول عبد الله بن عباس اقرأوا هذا الأثر وإياكم ممن يتصرع ويقول لا يحرم حتى إيمن سمعت أن بعض إخواننا اتصلوا به من تونس وأنا الآن مع أهل تونس قال هل يحرم قراءة القصائد العرب؟ ولسيما الشعر الجاهلي في المساجد أن إمام يدرس مثلا النحو ويذكر قصائد الشعر فاذا ماذا يقول عبد الله بن عباس هذا عبد الله بن عباس وهو حبر الأمة إذا قرأ أحدكم شيئا من القرآن فلم يدري ما تفسيره إذا قرأ أحدكم شيئا من القرآن فلم يدري ما تفسيره فليلتمس في الشعر فانه ديوان العرب فليلتمس في الشعر فانه ديوان العرب اعد اذا قرأ احدكم شيئا من القرآن فلم يدري ما تفسيره فليلتمسه من في الشعر فانه ديوان العرب وفي روايه فليلتمس في شعر العرب فليلتمسوا في شعر العرب رواه البيهقي في سننه الكبرى ورواه أيضا الخطيب في جامعه وذكره الهندي المتق الهندي في كنز العمال هذا يقول الله بن عباس فليلتمسوا من ماذا في شعر العرب وقال في رواية الشعر ديوان العرب الشعر ديوان العرب هو أول علم العرب هو اول علم العرب وقال عليكم بشعر الجاهلية شعر الحجاز عليكم بشعر الجاهلية شعر الحجاز لماذا قال شعر الحجاز قالوا العلماء لأن شعر الحجاز كان كديوان للغة العربية وقد نظم هذا بعضهم في قصيدة طويلة لا داعي لذكرها حتى يقول في الشعر ديوان العرب يعني هكذا قصيدة طويلة ولعلها في المرحلة الثانية إن شاء الله نذكر منها بعض الابيات فدراسة الشعر العرب ماذا تزيد تزيدك إلماما وعلما في لغة العرب وكان عبد الملك بن مروان يقول لمؤدب اولاده علمهم الشعر يمجدوا علمهم الشعر يمجدوا أي حتى يحصل لهم المجد وتحصل لهم الرفعة وصيانة اللسان العربي هذا رواه البخاري في أدب المفرد هناك رواية فيها مقال قال علمهم الشعر يمجدوا وينجدوا واطعمهم اللحمة تشتد قلوبهم وجز شعورهم تشتد رقابهم وجالس بهم علية الرجال يعني أشراف يناقضهم الكلام يناقضهم الكلام وهذا في إسند إبراهيم المنذر قال فيه صدوق الحافظ قال فيه صدوق وفيه أيضا عمر بن سلام وهو أيضا مقبول الحديث ومعلوم ان الحافظ لا يقول مقبول الحديث الا في رجل قيل فيه كلام منهم من طعن فيه ومنهم من لم يطعن فيه فيجمع بينهما ويقول مقبول طيب بقي لنا شيء بقيت لنا النسبة ما هي نسبه علم ما هي نسبه علم النحو ما هي نسبه علم النحو نسبته أنه من العلوم العربية نسبته أنه من العلوم العربية لأن أوصلها بعضهم إلى 12 نوعا وجعل النحو في مقدمتها ولهذا من الأبيات المعروفه هما بيتان يقولون نحو وصرف عرض ثم قافية وبعدها لغة قرض وان شاء خط بيان معان مع محاضره والاشتقاق لها الاداب اسماء شاهد عندنا في قوله نحو نحو وصرف عروض ثم قافيه فبدا بالنحو بدا بالنحو فنسبته انه من العلوم العربيه طيب هنا كثير من الناس يسألون هل فيه باب من أبواب له تعلق بالعلوم الشرعية هل فيه أبواب لها تعلق بالعلوم الشرعية قالوا الجواب نعم في أبوابه تعلق بالعلوم الشرعية كأصول الفقه وأصول التفسير ونحوهما من يقرأ أصول الفقه يجد فيه مسائل في باللغة العربية وكذلك فيه أصول التفسير بقي لنا فضله فضله ما هو فضل علم النح ما هو فضل علم النح فضله من حيث تعلقه في فهم خطاب الشارع لأن العلم يشرف بشرف المعلوم فبما أنك تتعلمه لتفهم كلام الله ولتفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذن كيف يصبح شريفا؟ يسوع كيف؟ لذلك يقولون العلم يشرف بشرف المعلوم ولا طبعا أنتم تتعلمون النحو لماذا؟ لتفهموا به خطاب الشارع واللغة طبعا اللغة نزل بها من؟ نزل بها القرآن نزل بها القرآن بل هي فصاحة اللسان ودلالة الألفاظ ما أخذت الا من القرآن بل تراكب الجمل. وما يميز اللغه العربيه تستنبط من القران وتستنبط من سنه النبي صلى الله عليه وسلم وتستنبط من كلام العرب ومن الشعر الجاهلي كما قلنا لكم انفا اذا فلهذا نكون قد اتينا على مبادئ العشر فاول الابواب في المبادئ وتلك 10 على مرادي الحد والموضوع ثم الواضح ونسبه جليلة حق على طالب العلم قلنا حق بمعنى واجب على طالب العلم أن يحق فهما بذل العشره ميزها يمت بفهمها قبل الشروع في الطلب بها يصير مبصرا لما طلب أو احفظوا أبيات أخرى إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمره زين وفضله ونسبة واضح، والاسم الاستمداد رقم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتافا ومن ضار الجميع حاز الشرف إذا حفظتم هذه المبادئ تكون قد قدمها وزاد بعضهم شرفه وزاد بعضهم شرفه وطبعا قلنا شرفه يشرف بشرف المعلوم ثم الآن نقف مع كلام المصنف رحمه الله تعالى الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى هذا درس درسنا القادم إن شاء الله يكون انطلاقا من كلام المصنف وطبعا نبدأ فيه مباشرة دون إعراب المثل لأن هذا يؤدي إلى أن نتوسع أكثر من اللازم فبإذن الله نبدأ بالكلام إلى إذا استطعنا إلى باب الإعراب ثم من باب الإعراب إلى باب معرفة علامه الإعراب وهكذا لأن الحصة ضيقوها لنا كما قلنا لكم في الكلية في كلية الحكمة. الجمعية الحكمة. فكنت أتمنى لو أعطونا أقل شيء لو أعطونا خمسين درسا خمسين درسا سيكون المتن بإذن الله عز وجل ولذلك انا ماذا سميت هذه المادة سميتها ماذا سميتها قل كما سميت مادة أخرى التوضيحات الجلية في حل ألفاظ الأجرمية مجرد حل ألفاظ الأجرمية وإلا كما قلت لكم في الدرس السابق إننا نضحك عليكم فقط أما إذا أردنا أن نتوسع فلعلنا يعني الوقت سيتم المحدد للطلبة في الكلية ونحن لم نصل بعد إلى باب الاعراب وبإذن الله عز وجل سيروا مع هذه الطريقة في القادم نقول باب الكلام ثم نبدا بالاسئله الى كم ينقسم الكلام ثم نقول ما هو الكلام لغتان ثم نقول ما هو الكلام اصطلاحان ثم نقول ما هي قيود الكلام ثم نقول ما هو اللفظ لغتان ثم نقول ما هو اللفظ ثم نقول ما هو المركب لغتان ثم نقول ما هو المركب اصطلاحا هكذا فسيكون بإذن الله المثل واضحا ومفهوما باذن الله عز وجل وفيما ذكرنا كفاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرجو أن يكون الدرس مفهوما بإذن الله عز وجل نعم نعم لعلنا أطلنا عليكم نستسمح لأنه وقع يعني حدث عطب في النت وفي الحاسوب الله نستعان نعم خلاص هل هناك سؤال هل الدرس واضح كان مفهوم كان مفهوما لا هل كان مفهوما لا بارك الله فيكم يا شيخ إن لو, لو اتلطت اكثر هل اتلطت والله انا بيودي يعني اتفقوا ولا انا اذا شئتم ان نزيد اكثر من ساعه ما عندي مانع أنه بزاك الله خيرا المفهوم الحمد لله أصلا أصلا الآن عندنا ساعة ونصف الحمد لله واضح الحمد لله هذا هو المقصود نعم بعض الأسئلة شيخ الحبيب نعم تفضل الحمد لله ونفعل الله بكم آمين وبكم نعم تفضل ما هو حد المناطق والفلاسفه او الكلام والمنطق من علوم اللغه والجوامع الكريم فقط مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم قال علماء الرباني طيب اما علم المنطق فاختلف العلماء في تدريسه وكثير منهم حرموا تدريسه وابن الصلاح والنواوي حرم وقال قوم ينبغي أن يعلم هذا معلوم أما قولك جوامع الكلم وان يقول كلمة ولكن اندرج تحتها احكام كثيرة ويمكن أن يقول الإنسان كلمة ويفهم منها أشياء كثيرة لكن لا تؤخذ منه الأحكام كما تؤخذ من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وجوامع الكلم كما تكون في كتاب الله تكون في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه نعم شيخنا يمكنك أن تدرسنا السيرة أيضا نعم بإذن الله بإذن الله يتفقوا مع الكلية لكن الآن عندي أوقات كلها مملوئة بإذن الله الخير أمام الخير أمان م? سرنا نشتاق لحصة النح شيخنا بارك الله فيكم إن شاء الله يجتهدوا يجتهدوا ولا طالب علم محروم باذن الله عز وجل إذا اجتهدتم هناك إخوة وأخوات يقومون بالتفريغ وأخت يعني قامت بتفريغ الدرس الأول وأخ أيضا قام بتفريغ الدرس الأول وأنا الآن في صدد النظر فيه وبإذن الله ينرسل لكم الدرس الأول لكن ننتظر الدرس الثاني أين هو فننتظر من المشرف أن يرسل لنا الدرس الثاني نعم ننتظر أبا الفداء نعم هذا بعضهم قال الغاية شيخنا في حوصلة الدروس ثمرة هي نفسها الغاية هناك من يرى أن الثمرة شيء والغاية شيء آخر وفي الحقيقة بينهما فرق دقيق بينهما فرق يعني بالنظر إلى تعريفهما فرق دقيق ولا فرق بينهما في الحقيقة إلا دقيق نعم نعم بارك الله فيكم وفيكم بارك اليوم أقينا ساعة ونصف ويريدون زياده المشرف المشرف يظهر أنه, أنه يخشى من الكهرباء لأنه يدفع مم. الحمد لله الدرس واضح جدا بارك الله فيكم وفيكم بارك مم. لو توسعته قليلا في الأجرمية والله هذا كان بودي إذا شئت التوسع فالحق بنا نحن عندنا درس الآن وصلنا إلى ماذا؟ درس 69 التاسع والستون ولا زلنا في مدا فالنواصب في النواصب في النواصل والمشرف يقول عندك نيف وثلاثون درسا فقط وهذا ضيق واسعا نعم شيخي لدي سؤال عام بدأ إلك هل طلب العلم للنساء مثل الرجال في الكمية والكيف قد يكون قد يكون كذلك لأن المرأة تطلب الضابط الذي ذكرنا لكم ما هو ما وجب عليك اعتقاده فأقول لك ما وجب عليك اعتقاده وعمله وتركه وجب عليك العلم به هذا أول شيء يجب عليك لكن بعد ذلك يجب عليك لسيما أنتم أهل تونس تحتاجون إلى عالمات فاضلات وداعيات وما ذلك على الله بعزيز إذا اجتهدت إذا اجتهدت بإذن الله عز وجل تكونين كذلك ولا ربما تكونين أفضل فهناك نساء أخذ عليهن العلماء الدروس والمحاضرات وقرأوا تراجم حافظ من حجر وتراجم العراقي وتراجم الأئمة يعني أجازوهم النساء نعم واخذوا العلم عنهم نعم الواجب علينا حفظ الأدلة فيما وجب علينا العمل به أو اعتقاده هو إذا كنت طالب علم إذا كنت طالب علم نعم يجب عليك أما إذا كنت من عامة الناس فهذا شيء آخر أما طالب علم فينبغي أن يحفظ نعم هي أطوار التأليف في هذا العلم والله المكاتب مليئة أرصدت لكم قبيل درس الليلة شيخنا لكنه لم يصل لكنه لم يصل ممكن أعيد إرصاله مرة أخرى ممكن سؤال خارج الدرس هل يجوز المتاجر ببيع التلفاز والله ماذا أقول لك التلفاز سلاح ذو حدين يستعمل في الخير والشر فتصور واحد يبيع مثلا السيوف ويبيع السكين ويبيع السيارة هل بيع السيارة حلال ام حرام الجواب بيع السياره سلاح ذو حدين قد تستعمل في الخير وقد تستعمل في الشر كذلك التلفاز يستعمل في الخير ويستعمل في الشر كذلك الحاسوب يستعمل في الخير ويستعمل في الشر كذلك التليفون يستعمل في الخير ويستعمل في الشر وقس عليه إذا معنى ان بيعه جائز لا باس نعم ما علاقة علم اللغة بعلم غريب الحديث لا يمكن أن تفهم غريب الحديث وأنت لا تفهم اللغة العربية لا بد أن تفهم اللغة العربية لتستعين بها على فهم غريب الحديث نعم أسئلة خارج الدرس لا يا إخوة هكذا يقول مشرف كأنه يعطيكم من جيبه نعم كيف يمكن أن <تصفيق> اه نعم. شيخي لدي سؤال عام والله كما قال المشرف نحن نتقيد مع المشرف ان مع أنه لا يدفع لنا شيئا <تصفيق> <تصفيق> إياكم تظنوا أنه يدفع أنا أدرس العلوم الشرعية بإذن الله في سبيل الله أرجو،, أرجو أن تكونوا مجتهدين وتصبحوا بإذن الله عز وجل مشايخ وعلماء وما ذلك عن الله بعزيز هل يجوز أن تدرس الأخت؟ ان تدرس الأخت في الاخوات ان تدرس تدرس الاخوات فقه عند شيخه إيش هذا أنت أنت أنت أنت قال ان عقيدتها عقيده ارجاء كما قال قال قال, قال بين لك المعنى وبين لك الاعراب هل يجوز إن كان معنى واضح إن شاء الله. والله إذا كانت مرجأ لا يجوز أن تدرسه من العقيدة. أما الفقه إذا لم يكن هناك إمرأة إلا هذه فلا بأس. لكن تحتاط. شيخنا وقع إرسال فرق درسًا لم لم يصل لم يصل لو تعيد إرساله مرة أخرى. شيخنا الفاضل نوريسا جل ولكن. الثبت الطريق صحيح في حديث الحارث حارث حديث الحارث معروف أن الكلام فيه طويل ومعروف أنهم ضعفوا بعضهم ضعفوا مطلقا وبعضهم قال هو ضعيف في الرأي وليس في الحديث والشيخ الألباني يضعفه مطلقا كغيره من من يضعف والمسألة فيها تفصيل وعبد العزيز الغماري يعني رجل طرقي وعقيدته فاسدة لكن عنده كتاب بل كتابان لانه بيان نكث الناكث يرد على من ضعف الحارث نعم هل تستوفي الردود على أسئلة من في الموضوع هل تستوفي الردود هل تستوفي الردود لم أفهم السؤال القرآن فإذا تعسر من يكون علمنا من تقول هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون كان عندي كتابان في الموضوع الكتاب الأول حيلة الطلبة كحيلة اليهود والثاني إيش عنوانه الله مستعان لعلي أتذكر عنوانه ماذا طبيع بمكة تحليم أخذ الأجرة عن التلوة رفع الغشاوة في تحليم أخذ الأجرة عن التلوة لكن إذا كان مثلا وزارة الأوقاف وشيء شيء من هذا القبيل تدفع وإذا كان حبس نفسه فلا بأس تجوز القراءة أي نعم نعم تأخذ ال عليه نعم لا بأس إذا كان بهذه الطريقة وإن كان عندك مال ما يكفي تعفف أفضل أنت تعلم أن السلف ما كانوا يأخذون عن القرآن اجره لكن إذا تجت إلى ذلك فلا بأس هل يوجد سند في الأجرمية وهل لك سند في ذلك نعم لي سند في ذلك لمن من يحصل إن شاء الله الأجرمية بعد الامتحان نجيزه شيخنا ليصحه حديث الحارث حديث الحارث الحارث قلنا بأن فيه كلام بأن فيه كلام شيخنا هل تكرم علينا هذه الليلة المباركة وتكرمنا بإجازة في الرواية من اللي استجد من شيخك؟ اه طيب هذا راسلني راسلني على الخاص راسلني على الخاص نعم لو تراسلني على الخاص إن شاء الله يكون خير يكون خير آه بارك الله وفيكم وفيكم بارك شيخنا آه لك كتب في شرح الأجرمية نعم لك كي... نعم عندي عندي شرح أجرمية نعم ارسلت لكم التفريغ الثاني على الصفحه والله لو اعدتم ارساله وصل ان شاء الله ان البارحه كان عندنا اشكال في النت ولكن لعل سأدخل أنا انا لم ادخل لكن لعل سأدخل وانظر نعم وانا وقفت يعني وكذا اهلي مع الدرس الاول وعلي بعض تعليقاتي إن شاء الله أرسله لكم ولعله يوضع في صفحتي المشرف أو الجمعية أو شيء من هذا القبيل الشيخ ما هو عنوانك الخاص والله هنا هذه المسائل لا أعرفها يعني لعل أبو لعل أبا يحيى هو جديلها نعم والله تدخل الصفحة وترسل رسالة الصفحة الرسمية الشيخ عمر الحدوش هكذا الشيخ تعطي تعطينا إجازة إذا حفظنا المتون نعم طيب إن شاء الله إذا حفظتم ونمتحنكم إن شاء الله امتحان يعني بسيط وأنا عندي اليقين إنكم لا تصمدون أمام الأخوات نعم ما هو عنوانك الخاص ونقف هنا الله تعالى أعلم وأحكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساعتين تقريبا